Akbar Allah, Akbar. Aşhedu Allāhī lā hā illa Allāh. Aşhedu an Muḥammad Rasul Allāh. Hiyya al-salāt, قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا قيموا صفوفكم اعتدلو الله أكبر الله أكبر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 سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَتَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبا شيئا ولا يهتدون الله الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembah Allahi min Hamda. Rabbana wa lak al Hamd. Allahu